صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدو ما في أَوْ أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير